بسم الله الرحمن الرحيم آمين, آمين إِنْ تُنْفِقُوا فَقِيلًا أَيَأْنُهُ وَأَنَدْنَعُ رَبِّي لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ فقالوا قلوبنا في أكنة جاءوا فعمى فعلن اننا عاملون اولئك إن Ah! Uh. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون <تصفيق> Umla tak Yeah. What can